من هو اللي في قلبي الوقوف اللي على قلبي تطوف؟ محباه من زمان خلي القصص فوق الرفوف ممنوع فيه قلب يلوّح اللي على قلبي تطوف قلت محباه من زمان خلي القصص فوق الرفوف لا تقلبه وراق الجروح بحكيها لك وبكل وضوح أنا ندمت وأنا اكتفيت أكثرني هم يكفيني نح لا تقلبه وراق على وصلي جديدة جديدة جديدة لو الذي نفسي بإيداه يحرم عليه يرجع فيقربين من باعنا فرصة سعيده فضل على وصلي جديدة لو الذي نفسي بإيداه يحرم عليه يرجع فيقربين من باعنا فرصة سعيده وشعلم؟ Zdraví na Hayadi, lákně, Kedfili, Sma, jsem arťfag, jálba, ngma. Vzakrta, jsem arťfag, jsem arťfag, jsem أول خطأ يعني فراق يعني وداع يعني اشتياك طبعي انا جدا صريح وش لي أنا النفاق او خطأ يعني فراق يعني وداع يعني اشتياك طبعي انا جدا صريح وش لي أنا بضرب النفاق Mm-hmm.